وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاؤُكُم بِالْحَقِّ بَلَمَا تَرَىٰ أَفِئَةَ الْفِئَتَيْنِ كَصَفِّ عَلَىٰ عَقِبٍ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 ذَلكَ بِمَا قََّمَة أَدكُم وَأَنَّ اللهَّ لَتَ بِضَ اللَّامِ للَِّيد كَدَ بِآالِ فِ الرعونَ وََّينَ مِنْ قَهِم كَفَرُوبِ آيَاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهَّهُ بِذُنُوبِهِم إن الله قوي شديد العقاب